Allah All والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا